بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من ولاه وبعد اخواني واخواتي أبناء وبناتي تعالوا معا لكي نعيش مع الفجر جنتي مع هنا البرنامج الفجر جنتي بإذن الله تعالى هذا الأمر الذي نريد فعلا أن نحرك فيه كل إرادتنا لإرضاء ربنا لكي نعيش فعلا حالة رضا عن الله عندما نسعى إلى بيوت الله والفجر الذي وصلنا إلى جنة الله عز وجل ثم استثمار العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة استثمار المنح الربانية ثم الشفع والوتر اليقين بأن هذا الكون كله يعتمد على الزوجية لأنه مخلوق من رب العزة سبحانه الذي تفرد بالوحدانية تأتي بعد ذلك والليل إذا يسري الليل يتحرك بأمر من؟ الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلق منه النهار يورج الليل في النهار ويرج النهار في الليل لا أحد يتحكم فيه على الإطلاق النمروز لما قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر لا يقدر يحرك الشمس ولا القمر ولا أخر الليل ولا والعالم لا يستطيع إلى الآن لا يستطيع أي زعيم في أي بلد من بلادي ولأنا قررت أزود للساعة قررت أزود النهار ساعة وهتحكم بقى احنا عندنا حفلة لللادي أنطويلها شوية لللادي ما فيش احنا نايمين احنا متخنئين. ما أحد يقدر على هذا إلا رب العزة سبحانه وتعالى هو الله الذي بيده مقاليد كل شيء قل اللهم مالك الملك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 كمال الله عز وجل كما قال سبحانه في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات سلمين لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يعني الليل بيجوا النهار ده عشان نزداد تعبدا ورقا لله عز وجل نزداد يقين بالوحدانية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتلذر الأمر بينهن ليه العيلة غاية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هو عشان كده خلق السماوات والأراضين والليل والنهار والبحار والأنهار هذا هو الله سبحانه وتعالى فالليل أحد الأدلة أحد الأسباب التي تجعلنا نوقن برب الأرباب سبحانه وتعالى الليل هو ميدان السباق إلى الله بين الأبرار والمتقين الأبرار هؤلاء إذا جن الليل انحنوا لرب العزة سبحانه وتعالى سجدوا فأطاروا السجود قاموا فأطاروا القيام استغفروا فبكوا بين هذه الله الواحد الغفار القاهر الجبار سبحانه وتعالى الليلة مدمر لهذا السباق النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الفجر حديث صحيح ويسأل الصحابة سؤال بقوله من تصدق الليلة على مسكين سيدنا وقرا فعيد من شيع الليلة جنازة رفع أيدي سيدنا أباقر ده أبن الفجر من عاد مريضا هذا اليوم قبل الفجر رفع سيدنا أباقر يده فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يدخل من أبواب الجنة جميعا لأنه استثمر الليلة في أبواب الخير كلها في أبواب الخير كلها شو سيدنا عمر كان بيقول ايه كان بيقول لا أدع قيام الليل فأضيع نفسي ولا أنام بالنهار فأضيع رعيتي إذا نمت بالنهار أضعت رعيتي وإذا نمت بالليل أضعت نفسي فهو عند بين الليل والنهار حركة لله سبحانه وتعالى خالصة له أو خالصة له من خلال خلقه يبعندو عبادة في الليل لا يصلح أن يؤديها في النهار وعبادة في النهار لا يصلح أن يؤديها في الليل احنا بقى لدنا ليلنا الليل بقى نهار والنهار بقى ليل الناس تنام بالنهار كما شاءت وبالليل سهرانة الليل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سكنا للإنسان وجعلنا الليل لباته وجعلنا النهار معاشة لا إحنا نقول يا رب احنا مش عاجبنا التاسيمة بتاعتك دي احنا بقى لابنا الليل النهار والنهار ليل مع ان الانسان اللي ما بيسكن في الليل ساعتين نوم لو 20 ساعة لو النهار 20 ساعة 10 ساعات 15 ساعة نوم النهار كله لا يساوي ساعتين نوم احنا ما كده رب العز قال كده قال كده ان النهار للمعاش والليل للسكن هو قال لنا إن تنظيم الروح اللي ربنا خلقها في الإنسان متنظمة كذا احنا ألبنا كل الأشياء دي ليه لأن الفنانين بيصحروا بالليل يا ليل يا ليل يا ليل الصب متى غده ها فالليل ألا أيها الليل الطويل ألا نجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي للمهمومين بقى المغمومين والمهمومين ليل الفنانين والراقصين والعابثين احنا لازم نعيد للليل انه سكن والنهار انه للمعاش الحياء ايضا الليل هو متعة الازواج مع زوجاتهم فالله تبارك وتعالى يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني هذا التلابس بين الرجال والنساء لوم الأزواج في الليل له طعم يختلف تماما عنه في النهار له روح له أداء له حس له أثر إحنا مبرمجين ببرمجة ربانية ما نقلبش فنتعب ما نقلبش نتعب. لذا منظومة ربانية هو ربنا اللي قال كذا هو ربنا اللي هيأنا الكذا فلماذا نغير هذا الإطار؟ فنجعل الليل نهارا والنهار ليلة يقول محمد إقبال يا رجال الليل جد رب صوت لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد في الليل ده ربنا بينزل في تلك الأخير من الليل. بدون تشبيه ولا تجسيد، وينادي هل من تائب فعاتوبة عليه؟ هل من مستغفير فاغفر له؟ هل هل هل حتى يؤذن الفجر ويقال حتى تشخر الشمس؟ فإحنا ليه غفلين عن الليل وقيمة الليل وأثر الليل تعالوا مع بعض يعني نسمع مقالة كتبتها من آلام حادة شديدة على أمة حولت الليل إلى ليل العابثين تقليدا لأعداء الله أجمعين إلا من رحم الله تبارك وتعالى من الصالحين المؤمنين عملت مفارقات بين ليل العابدين وليل العابثين بقول فيها إيه بقول ليل العابدين قنوط وتهجد وتسبيح وسجود وتلاوة للقرآن أما ليل العابثين فغفلة عن صلاة الإشاء والفجر وسهرات حمراء وخمور وفجور وكؤوس ومعازف وأغان ليل العابدين سجدات تقرب إلى الله وقنوط ودعاء وتضرع واستغفار بالأسحار أما ليل العابثين فلقاءات بين الشباب والفتيات وضحكات ومداعبات وإسراف في المطعومات والمشروبات ليل العابدين سخاء بصدقات تحت جنح الظلام حتى لا تعرف شماله ماء فقط يمينه أما ليل العابثين فتجول في الأسواق وفتنة بالمشتريات ليل العابدين صهر لطلب العلم والكد في طلبه أما ليل العابثين فصهر أمام الشاشات والمسلفلات والصور الفاضحات ليل العابدين تغنن بالقرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه وليل العابثين إثارة للشهوات وإقامة الحفلات وابتداء الرقصات وميوعة المائلات المميلات ليل العابدين ندوات ومحاضرات أما ليل العابفين فمجالس أنس وسخرية وغيبة ونميمة ولهو وكذب وبهتان ليل العابدين تخطيط لفعل الخير ونفع الغير وقضاء حوائج الناس أما ليل العابثين فمكر الليل والنهار بتحالف الكفار والفجار لفتنة ذو الأيدي والأبصار ليل العابدين محاسبة للنفس لأن النوم يذكرهم بالموت والاستيقاظ يذكرهم بالبعث والنشور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون على المعروف معروفا أما ليل العابثين فاستلقاء على طول الأمل استعدادا ليوم جديد من الكد والعمل ليل العابدين نوم على طهارة أتفل كل واحد يتضوخ منه توضع بالمينام صل الوتر إذا لم يكن صلىه وينام على وضوء سيعيش فعلا شعور أنه عابد لله عز وجل ليل العابدين نوم على الطهارة وتفكر وذكر وتدبر أما ليل العابفين فنوم على, جناس على نجاسة وجنابة وغفلة ليل العابدين سهر إذا حدث لإصلاح ذات البيت والتقريب بين الزوجين وإصلاح ما بين ذو الأرحام والجيران والشركاء والجماعات والدول أما ليل العابدين فسهر لإفساد ذات البين بين كل شقيقين أو زوجين أو صديقين ليل العابدين سهر لأم ترضع أولادها وترعى أبناءها أو صهر طبيب أو ممرضة لرعاية مرضاهم أما ليل العابثين فتسهر الأم أمام الأفلام والإنترنت والمكالمات التلفونية وتترك الأولاد للخاذمات والألعاب والشاشات ليل العابدين أفراحهم لقاءات على القرآن والسنة وأناشيد راقية والاختلاط بين الرجال والنساء أما ليل العابثين فتعج أفراحهم بالسافرات والراقصات والاغاني والاسراف في المطعمات والمشروبات ويختلط الشباب بالفتيات ليل العابثين ليل العابدين رباط المجاهدين والجيش والشرطة لحماية الصغور وحفظ الامن اما ليل العابثين فانطلاق للصوص للصوص وتجار المخدرات والمدمنين والمفسدين يروعون الآمنين ليل العابدين متابعة لهموم الأمة في غزة وفلسطين والقدس والعراق وأفغانستان وكشمير والشيشان والصومال والسودان في كل مكان من أرض الله أما ليل العابدين فسهرات لمتابعة المباريات والمضلات ومسابقات الفنانين والفنانات إن الليل مع العمر يسري يسري والليل إذا يسر لا يستطيع أحد أن يوقف ويمضي فهل الآن الأوان أن نستثمره ليكون ليل العابدين فنسعد في الدارين أم نبقى نعيش في ليل العابثين ولا نرقى ولا ننال رضا رب العالمين اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير نحن أمام هذه المعادلة فماذا نختار نختار إن شاء الله ليل العابدين لا ليل العابثين جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته